يسموني البريه بريه قلبي جارح قلبي واشي ذبح الغضري وين صوتك يسموني يسموني البريه يا الله جارح قلبي يا زهراء تعالي جيبي وياك عمت السبا ايدك ايدك يا زهراء تعالي جيبي وياك عمت السبا شيء عن صيحان فوق جنازتك وتبكي ورا فاججنا زيتوت تشمراية اوصيت يا يما من عم الجمارج جسم رايه العطاس هاي جسم رايه العطاس هاي انا الناشي روحي على المدبح ناحي انا الناشي لك لك كشر بحر الرواشي ذي بعيد حاضري It's a money, it's a money, it's a money و يموت بكبدي سم ايه دا تريد تريد روح ويموت بكبدي سمي تجيبين التراب من مذبح حسين وقبر عن من مذبح حسية ماشي معك من مذبح حسية اي تشوفين ثلاثة على سطح الدار واحدة مرمي جسمي على سطح الدار واحدة مرمي جسمي اي اي اي, اي اريدان او عशील بقب حر الشمس مذبوح مرني يا ريت نهشم ضلعيه شمرهم قصص بعيه يا ريت نهشم ضلعيه شمرهم قصص بعيه واحط لمراش راشي ذي حيل غضري يسمون البريه النيت انا بعاشور حاضر يوم لتفاو يا زهراء تمنيت انا بعاشور حاضر يوم لتفاو نشاوين ضوايه احجب خيام جن وعيوني تشوق يا يما على الماي <تصفيق> على الماي <تصفيق> يا يما على الماي قبل عباشه قدم العم تكفو قبل عباشه قدم العم الحسين ضوى العنا نموت وما اخل لو حل شيوخ حسين افدي لمن حار اصيرا انا لك بار وحسين افدي لمن اصيرا انا الحسين افدي لمن حار اصيرا, لمن حار أصيراً حبيبي واغلى نعش ذي بحلقه الضريا يسمونه عليه عليه الضريا الشموره الضريا عليه حاويني جنان مروه سي سي عليه عليه يا مروه سي ما شاء الله ما شاء الله عليه شدني يا زهراء بسبب سمي الغندور شفتي المليا أولاه ألف آه مت تحرقى بسبب نحنك رقيا مت تحرقى بسبب نحنك رقيا رقيا شذنبها وديها أصغار من أحبال وميا بلشات يسكتون بكيها وبالسب نودي بسبيه جرح عماتي يدي يساعد الله جدي جرح عماتي يدي يساعد الله جدي اشكثر جد ما اسي ذبي غير غاضري يسموني شموني هلله هلله جل جولياسي هلله ما عليك اشوفين بالعيون دمعتي مولاجل كبدي ومصابه دمعتي مولاجل تبدي صابر نحيبي حبيبي شو انا حر الرمل والدم خضابه شو انا حر الرمل والدم خضابه ولا حد براكين, براكين ولا حد براكين على لشبي يا بالخرا على النزله شبي يا بالطوال امارات شبيات شعب كل الشعب سلب المهابه شعب كل الشعب سلب المهابه ضرب يناب ضربني يا يما سبها سبني ضربت يناب ضربني يوم السبس ابني وحش مثني قاسي ذبيح الواضر يسموني يسموني قري قوله